وما تسألهم عليه من أدر إن هو إلا ذكر للعالمين وتأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا الساعة بغتة أو تأسيه مستاء تبغت أو تأسيه مستاء تبغتته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعاني أنا ومن استبعاني وسبحان الله للقرى افلم يذيروا في الارض فيانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون انتى اذا السيئه وصلت وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا انهم قد كذبوا فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، ولا يُعد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصدهم عدرا لأول الألباب. ما كان حدث يُبصره، ولكن تفصيل الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء. هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِي